ثمانية استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك في معرض الكتاب غدا عيد ميلاد أحمد وأريد أن أشتري له هدية جميلة ما رأيك أن نشتري له كتابا ستكون هدية جميلة؟ فكرة رائعة أحمد يحب القراءة. إذا هيا نذهب إلى معرض الكتاب. بعد نصف ساعة. أي نوع من الكتب يحب أحمد؟ هو يحب الروايات التاريخية. إذا رواية الحرب والسلام مناسبة له. نعم هذا اختيار جيد.